بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله وخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده الَّتِي تَقْلَعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ